بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس الستون من شرح الكتاب شذا العرفي في فن الصرف قال جموع القلة جموع القلة شيخنا ذكرها ابن مالك في ألفيته فقال رحمه الله أفعلة أفعول ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة يا عندها بيت جميل يا شيخنا جدير بان يحفظه الانسان كي يميز بين جموع القله وجموع الكفر عندما تحدث الشيخ عن جموع القله قال الاول افعل بفتح فسكون فضم سمع شيخنا افعل بفتح الهمزه سكون الفاء ضم العين ويطرد في كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف اشترط كم شرط يا مولانا اسمه ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف يعني لم يدخله التضعيف طيب يطرد هذا الجامع لو جاء القله يكون على وزن فعل يكون على وزن يا فعل ماشي فعل مثل فتح وسكون العين فتقول في كلمه كلب اجمعها حجم قل تقول اقلب على وزن افعل لاحظ ان كلب يا مولانا ده اولا ايه ها اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين وليس فيه تضعيف يبقى الشرط موجوده كلب تجمعها حجم قل تقول لي اقلب مظبوط يا شيخنا بالضبط قال بن ايه اضبن وده لجو لادل وانا قلت لحضرتك ان اصل قصد او ادل اكتبها احسن عشان تتضح لل... لطالب العلم كلمه يا ظبي ده طبعا لا مو حرف عله مولانا كلمه دلو لامو حرف عله هو الواو يعني هو شي قال قال في الجمع قول يا مولانا اض بن وانا اقول مثلا اقول يا شيخنا ادن صح يا مولانا طيب اصل اظمن ده قال اصلها اد لو وو أصلها كده يا مولانا. ها هقول اصلها ايه اد اللي هي ايه أفعلو صح يا شيخنا زي اكلوا كده يبقى اد هي أفعلو لان زي كلمه اكلوا باكلب زي كلب تقول اكله صح يا شيخنا فما الذي حدث؟ قال ضمت قلبت ضمت الباء لا احنا ننسينا نكمل الحكاية ظبي لا ده احنا نكلم عن دلو أدلو ظبي قال اصلاه مولانا ايه؟ أذ بو يو على وزن يا شيخنا ايه؟ أفعلو مظبوط يا شيخنا؟ آهو. يبدأ أصلها كده طيب ما الذي حدث قال قلبت ضمة الباء إلى الكسرة اللي الياء ينسبها كسرة ما قبلها صحي شيخنا قلبت ضمة الباء إلى, إلى كسرة مزبوط يا مولانا طيب قلبت ضمة الباء واللام كسرة فين اللام يا مولانا هنا اللي هي في اين يا مولانا ها اللي هو اللام دي دي يا شيخنا يعني هنا قلبت ضمه الباء اللي قبل الحرف الاخير قلبت الضمة الى اي كسره وقلبت ضمة, ضمه اللام دي برضو الى كسره كمان يا شيخنا؟ فصارت صارتها كده اذ بي واد لي وو اد لي وو اد لي وو. صحيح مولانا ممين. ثم قلبت الواو في ادلو ياءا الواو هي يا شيخنا قلبت يا مولانا ياء طب دي قلبت ياء قلبت طرفها وكسر ما قبلها يعني توقع طرفا يعني وكسر ما قبلها لأن الواو لا يناسبها كسر ما قبلها إنما يناسبها ايه ضمن ما قبلها فقلبت قال الواو ياء لتطرفها وكسر ما قبلها صح مولانا طيب فصارت هكذا اد أد ها ما فيش قلم ثاني في قلم ثاني ولا ما فيش منه أو في أقلامه صارت يا مولانا الكريم ها؟ ها صارت يا مولانا صارت يا مولانا أيوة أدلي يو, أدلي يو. صح يا شيخنا إيه اللي حصل يا مولانا قال أعلت إعلال قاضي كيف أعلت على قاضي لما يقول قاضي أصلا قاضي السسقلة الضم عليها فحذفت فصارت الياه ساكنة صح طيب وده اسم منون لابد ان يدخلوا التنوين فاجتمع التنوين وهون ساكنة مع الياه الساكنة فالتقى ايه فحذفت الياه للقاء الساكنة فقلنا قاض صح مولانا نفس القصة هي أد لي و أد لي يو استسخلت الضم الياه فحذفت صح فلما حذفت وعلت ائلال ايه يا شيخنا؟ قاض وعلت اعلال ايه يا شيخنا؟ قاض يعني بحذف الياء ويبقى ايه ما قبلها فقلنا كده ايه ها ادل قلنا يا شيخنا؟ ادل لان التنوين نون ساكنه وليه ساكنه فالتقى ايه؟ ساكنين ساكنه خلاص كده؟ وكذلك كلمة اف بن احنا عرفنا اللي حصل في اف دي؟ ولا مش عرفناها ولا نفس ادل خلاص نفس خلاص يا شيخنا اسمع كده قل وما كان من هذا النوع واوي اللام اللي هو يا شخص ايه ادلو ادلو اه او اللي هي كلمة اضبي يودي اللي هي ضبي يا شخص ودلو وما كان من هذا النوع واوي اللام او يائيه تقسر عينه في الجمع وتحذف لامه اللي احنا قلنا شرحنا الان اللي احنا شرحناه لان يا شيخنا وشذ أوجه شاذ يا مولانا ايه أوجه, آه. أوجه جامعة يا شيخنا وجه تقول أوجه طيب ليه شاذ يا مولانا قلنا في التعريف الأول ان كلمة أفعل اللي هو بفتح وسكون وضم يطرد في كل اسم ثلاثي صحيح الفاء صحيح يا شيخنا طيب هل كلمة وجه ده صحيح الفاء لا ليس صحيح الفاء مش كده يعني الفاء هو حرف علة وكذلك العين فكلمة أوقف لا كلمة أوقف وكلمة أوقف الفاء الفاء مشددة مضاعفة يعني وحنا قلنا وليس مضاعف يعني عايزين يكون صحيح الفاء وصحيح العين وليس مضاعفا فكلمة أوقف لما جمعت على على أفعل وهي اصلا يعني مضاعفه يعني يبقى ادي شده يا شيخنا فده ما يكو باخلاف القياس ووافقت الاستعمال طب كلمه اثوب لاحظ الواو دي عين الكلمه وهي حرف عله صحيح يا شيخنا حرف ايه ونحن اشترطنا ان لازم كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين فهنا العين ليست إيه صحيحة وإنما معتلة وجمعت جمع إيه قلة فقلنا أسفب على وذن أفعل يبقى شازت على القاعدة يبقى شاز ده شاز قياسا لكن يعني موافق لسماء مسموع خلاص يا شيخنا وكلمة أسيف لحظة للياء برضو حرف علة عين الكلمة يعني ونحن لابد أن يكون الكلمة إيه أو الاسم يعني اسمه سلاسي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف يا رب تكون فهمت خلاص كده طيب وفي اسم رباعي مؤنث بلا علامه قبل اخره مد كذراع وازرع سمعنا يا شيخنا وفي اسم رباعي مؤنث بلا علامة فبالزين لعنك عرفت زراع ده مؤنث يا شيخنا الجوارح يا شيخنا بتؤنث يعني ذراع يقول هذه ذراع وفي الحديث في ذراع مسمومة مش كده يا شيخنا فلما رصاصم يعني آتل منها يعني فهمت يا شيخنا فلما قل إيه إسمه ربائم والناس بلا علامة يعني لا توجد العلامة تدل على تأنيسه إذا كلمة عين أقول عين باكية وإذاك في الحديث عينان لا تمسهما النار لا. قال عين باتت شوف يبقى ايه ارجع الضم التانيث عليها يا شيخ لكن كلمه عين نفسها ليس في علامه التانيث اظن واضح لا. فكلمه في كل اسم رباعي مؤنث بلا علامه قبل اخره مد يعني شوف ذراع كم حرف دول يا شيخنا اربعه قبل الاخر مد ذراع يعني قبل حرف العين يا شيخنا ألت مد صح شيخنا وكذلك تقول إيه أذرع خلاص يا مولانا يبقى جمع أفعل يكون أيضا في الاسم ليس اسم ثلاثي لا اسم رباعي وبعدين بلا مؤنس بلا علامة لا توجد في علامة التأنيس. زي زيتاء التانيث يعني قبل آخره مد الوزراع الجمع تقول إيه شيخنا أذرع ويمين تقول إيه أيمن صح اهي مين ده رباعي يا شيخنة مش كده وشذ أفعل في مكان وغراب وشهاب من المذكر سمعنا يا شيخنا طيب امم اولا مولانا لما يقول مكان تولي امكن صح رغم ان مكان مذكر يبقى شذ يعني معنى شذ يعني خالف القاعده الصرفيه خلاص يا مولانا احنا عادين رباعي داس يكون مؤنث ليس في علام التانيث لكن مكان اقول هذا مكان حسن لما تقول امكن ما جمع جمع كله لكن ليس مؤنثا يبقى شاذ يا مولانا صح مم. وكذلك ايه غراب, غراب الغراب هو الغراب مذكر اهو وتجئت سوره المائده يا شيخنا فبعث الله ايه قال يبحث في الارض بياتك كده يا شيخنا يبحث في الارض ليوريه كيف يواري سواء تاخير صح طب العرب قال ايه غراب قال اغرب مش كده يا مولانا مم. وهو مذكر يبدأ دهش يحفظ ولا يقاس عليه وشهاب ذاك مزارع شهاب مساقط ايوه قلم مولانا اشهب قال ان مفردها يا شيخنا مذكر وافعل ده مقيس في المؤنث يعني قياسي في المؤنث مش في الايه يبقى ده يا مولانا واضح كده واضح الثاني من مجموع القله يا مولانا كلمة ايه افعال كلمة يا شيخنا احفظ لك مثال بس يعني احفظ يا مولانا بكلمة أفعل تقول مثلا كلب واكله خلاص احفظ هذا الأفعال قول ثوب وأثواب أو سيف وأسياف صح يا شيخنا عشان يبقى المثال سهل يعني ويكون جمعا لكل ما طرد فيه أفعل السابق سمعني يا مولانا يعني كلمة ثوب يا مولانا انتبه ثوب هل يصبح ثوب ان اجمعها لوزن افعل الاولى كسل لا ليه مولانا لان عين الاسم مضاعف عفوا معتل ليس صحيحا ونحن شرطنا ان يكون اي شخصنا ان يكون صحيح ان يكون الفاء صحيحه والعين صحيحه وليس مضاعفا صح يكون جمع لكل ما طرد في افعل السابق الفعل السابق يا شيخنا لا بد ان يكون الاسم ثلاثي وبعدين صحيح الفاء وصحيح العين وليس مضاعفا خلاص كل ما يستثنى من الاول يضافهن يا شيخنا فتقول في ثوب تقول ايه اسوب ونقول في سيف تقول ايه طيب لحظه يا مولانا الكريم شوف ثوب يعني عين الفعل ايه واو طب وسيف عين الفعل ايه يا تقول سيف وأسياف وسوب وأسواب كلمة حمل بكسر فسكون تقول أحمال صح طيب وكلمة صلب بضم فسكون تقول أصلاب وكلمة باب تقول إيه يا شيخنا أبواب وسبب لاح سبب ده يا شيخنا سبب ما مضاعف يعني العين تكررت يعني لامه وعينه من جنس واحد سمعنا يا شيخنا يبقى يفيه ضعيفه ومع ذلك ايه قال على وزن ايه افعال يبقى افعال ده بفتح وسكون يكون جمعا لكل ما لم يطرد فيه افعل اللي هو السابق يعني مزبوط يا شيخنا وشذ افراخ في قول الحطيئه ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصيل لا ماء ولا شجر طب ليه شاذ يا مولانا افرق يا مولانا المفروض فرق على وزن سعج المفروض ان هو كان يمشي مع الصلاة الورمية اللي هي افرق ايو القياس افرق مم. جزاك الله وقاين سيب المفروض يمسك الشيخنة ايه يقول افرق, أفرق. ده القياسة مم. نمقل افرق اللي هو الـ الـ الافعال ده صح الشيخنة طيب الثالث كما شاذ أحمال كما شاذ ايه أحمال جمع إيه حمل بفتح ف وسكون قالت علي واولاده الايه الاحمال يبقى احمال على وزن ايه افعال بتاء طيب الثالث افعل افعل يضطر كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد كطعام تقول ايه يا اخنا ورغيف تقول ايه أرغيفة. احفظ مثال لي رغيف تقول ارغيفة صح يا شيخنا؟ وعمود تقول إيه اعمدة لاحظ كده كل اسمه مذكر رباعي قبل اخره مد قبل اخره ايه؟ شوف طعام ده اسم رباعي قبل اخره مد يعني قبل الميم الف طيب ورغيف قبل الفقياء طيب وعمود قبل الدلواو المنون قبل الآخر حرف المد حرف المد قد يكون الفا او واو ايام صح يا شيخنا انتبه كده طعام تقول اطعامه رغيف ارغفه عمود اعمده والتزموا في فعال بفتح وله او كسره مضاعف اللام او معتلها ها كاي بتات ويثمن وأبد وزمام وأزمة وقباء واقبيه وكساء وأكسية ولا اجتمعنا على غيره الا شذوذا طيب عايزين نفهم المراد ده يا شيخنا صح والكذا مفيش فعال والتزم يا شيخنا في في يا شيخنا ها يعني فعل وفعال يعني فعال او فعل، مش كده مضعف اللام يعني شرط بأنه يكون مضعف اللام أو يكون معتل لها أيوة كلمة بتات بتات على وزن إيه؟ فعال صح يمولنا طيب إيه اللي حصل في بتات ما حصل فيه تضعيف في اللام ما شاء بتات مع نفس التاء با تات أيوة العين واللام تاء أيوة نعم يعني لام الكلمة وعينها, وعينها من, من جنس واحد من جنس واحد صح يا شيخنا؟ طيب تقول ايه؟ أبتة وزمام تقول ايه شيخنا؟ أزمة نفس الموضوع العين وال... واللام مين؟ ايوة وقباة تقولها أقبية وكساد تقول ايه؟ أكسية صح يا شيخنا؟ طبعا لاحظ ان أكسية على وزن أفعيلة وأزمة وضعه لا وزن عفلة بس في تضعيف يا مولان مش كده ما ظهرش يعني غير يا مولان كساء أقول أكسية على وزن أفعله لكن لما أقول أزمة التضعيف ده يا شيخنا على وزن أزمة ما على وزن أفعله بس حصل إيه تضعيف يا مولان في التشديد الرابع فعله بكسر فسكون ولم يطرد فيه شيء بل سمع في ألفاظ يعني الوزن الأخير ده سماعا يا مولان مش قياس يعني سمع في الفاظ منها شيخه جمع شيخ يعني نقول فعله شيخه سمعنا يا شيخنا نعم مش هو فعله بكسره في سكون يبقى تقول هنا شيخه جمع شيخ وثيره جمع ثور سيت جمع فتن خلينا في المثال الاخير ده اسهل يعني كلمه صبيه تقول جمع ايه صبي هذه كلمات مسموعة يا مولانا كلمات ايه يا شيخنا طيب غلمه جمع غلام غلمه على وزن فعلة مظبوطة يا شيخنا يبقى هو يقول يا مولانا إن دي الفظ ايه مسموعه الفظ يا شيخنا والعدم الطراديه قيل انه اسم جمع لا جمع الفرق بين الجمع واسم الجمع الجمع له مفرد لكن اسم الجمع يطلق على القيل والكثير صح ليس له مفرد من لفظه وقال نسوة ده اسم جمع وكذب به قومك ده اسم جمع ليس له مفرد من لفظه مفرد رجال مثل رجل يعني وعشان لعدم اتراضي لسماعا كده قال بعضهم أي بعض العلماء وخال بالك هو ليس جمعا انما هو اسم جمع لان احنا عايزين الجمع يكون ليه مفرد من نفس اللفظ صح يا شيخنا انتهى الوقت والله على ولا